زادت همومي ومات القلب بشجوني دمعي سكبت على خدي على جفاني يا جرة الخير يا خالد عيني. شفت حياتي المودك كلها احزاني شفت حياتي المودة كلها أحزاني خالد ونماك رجعتك في لضا سنيني ما هو بحق احبك وأنت تنساني ما ادري أصدق عيوني يوم ترميني في واسقي بذره اشجاني خالد وانا مبكر جيتك بلغ ما هو بحق احبك وانت تنساني ما ادري اصدق عيوني يوم في غيها بذل أسقي بذرة تشجاني خالد وانا ونمك رجيتك في لغسنيني مغوب هو بحق أحبك وانت ساني ما ادري اصدق عيوني يوم ترميني في غيها بذل أسقي بذرة تشجاني في غيها بالذل أسقي بذرة أشجاني كبتاء على خدي على جفاني يا جرة الخير يا خالد ترى عياني شفت حياة الموده كلها احزاني شفت حياة كلها حزاني العيد في فرحة حزني نديني أجلس وحيده أسير أنظر زماني البيت في وحشته من دونكم فيني ودي أشوفك وضمك يا غرّج فاني فاني البيت نديني أجلس وحيدا أصير أض رز ماني البيت بواحشة من دونكم فيني ودي أشوفك وضمك يا غرّج فاني خالد أنا غرطتي وش هي ترى عاني مع التقوات شوف البعد لدا لدينا حالتي ما عد ترضيني أشوف شمسي تغيب وتعلي نشجاني أشوف شمسي تغيب وتعلي نشجاني اشجوني دمعي سكبتها على خدي على جفاني يا قرة الخير يا خالد راعيني شفت حياة الموت كله حزاني شفت حياة الموت كلها حزاني.